وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ دِعْتُمْ شَيْئًا لِلْدًا يَكَادُ السَّبَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وتنشق الارض, وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ لفضيله ولدا